يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا من كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى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 بلها رفع سمكها فسموها وأغطش ليلها وأخرج بحها والأرض بعد ذلك دعها أخرج منها ما لها ومرعها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاء ذا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 تهي المأوى يسألونك عن الساعة عيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلا إن ما أنت منذر من يخشاها كأن لهم يوم يرون هذا يلبثون عشيّة أو